عَمَّ يَتَثَاءَنُونَ عَلِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ أُصْتَنِكُونَ كَمْ لَا فَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَمْ لَا فَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وجعلنا نومة تباتا وجعلنا الليلة باتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرجه حجبا ونباتا وجناد الألفافا إن يوم القصن كان ميقاتا يوم ينفف في الصور فتأسون أسواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الهبان فكانت ثرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين معا فيها أحقابا لا يدرون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يغتون حسابا وكتبوا بآياتهم لا شيء أحقينا كتابا فذوقوا فلن مزيدا إلا عذابا إن للمتقين مفازا حداة وأعنابا وكواعب أثمود وكأس فيها لا يسمعون فيها نغوم ولا كذابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملك من ضره قطا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن لهم الرحمن وقال قوما ذاك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى عنده ماابا إِنَّا ذَرَأْنَاكُمْ فِى الْأَرْضِ عِبَادًا قَرِيبًا يَوْمَ يَأْتِ الْمَوْعِدُ نَقْدَمُ يَدَهُ وَيَقُولُ الذَّاكِرُ يا, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا